الفصل الثالث في طريق الأديان الكتابية قبل أن ننتقل إلى عقائد أهل الكتاب في قوة الشر العالمية نتريث هنا لحظة لتلخيص المرحلة الطويلة التي عبرها الإنسان في هذا الطريق من خطواته الأولى حيث لا تميز بين خير وشر ولا بين إله وشيطان إلى غايته القصوى في حضارات الأمم القديمة حيث ظهرت ديانة التوراة وهي أول الأديان الكتابية في التاريخ آمن الإنسان بالأرواح والأطياف من أول عهده بالدين في الهمجرية الأولى وآمن منها بما يرجوه وما يخشاه ولكن كما يرجو النفع ويخشى الضرر من كل شيء يحيط به وتتعلق به المنافع والمضار ولم يكن التفرقة بينها معنا في مقياس الأخلاق أرفع من معنى التفرقة بين الحيوان الأنيس والحيوان الضاري أو بين الحشرة المأمونة والحشرة السامة أو بين جمدين أحدهما يفيد ولا يضر والآخر يضر ولا يفيد وربما تلبس عنده الجماد بروح من الأر أو طيف من الأطياف كلما ارتجى نفعه والتقاء ذاه وخطى في طريق التدين خطوة أخرى حين قسم الأرواح والأطياف إلى طيب وخبيث واحتاج إلى الكاهن والساحر ليروض له الخبيث بالرقي والتعاويذ، ويجزي عنه الطيب بالدعوات والقرابين وعمل التخصص عمله البطيء فانفصل دور الدعاء ودور السحر وإن عمل فيهما كاهن واحد كما كان ينفصل دور الراعي ودور الصياد وإن كان كدهما يرعى الحيوان النافع ويصيد الحيوان الذي يفتك بالأناس والماشية. ثم خطى الإنسان خطوة أخرى من التنزي بين المنفعة والمضرة، وبين المنفعة التي تصدر على الدوام من الطيبة وحسن النية، والمضرات التي تصدر على الدوام من طبع خبيث ونية سيئة. ولم يكن أمامه في هذه الخطوة مثل على الشر الخبيث الذي يبمر السوء ويتوارع عن النظر، تقرب إلى الحس والخيال من الحية التي تزحف على التراب، وتندس في الجحور كيداً وخديعة وتمكناً من الدس والأذى، لما توهمه. ولم يكن في وسعه أن يتواهم شيئا سواه، ولهذا بقيت صورة الحية مقترنة بقوة الشر حقيقة أو رمزا إلى أحدث العصور. وعاش الإنسان عصورا مديدة يعمل الأعمال أو يتركها لأنها مأمونة نافعة أو محذورة وخمة العقبة، فلما أخذ يعملها أو يتركها لأنها واجبة مطلوبة أو لأنها محرمة محذورة، كانت هذه خطوته الأولى في طريق التميز بين الواجب والمحرم، وبين الخير والشر في أضيق الحدود. ولم يزل خيره وشره خير قبيلة واحدة أو شر قبيلة واحدة حتى تجمعت القبائل في أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة تعمت نظرته إلى الشر والخير ولم تزل تتسافي عمومها حتى برزت في ذهنه فكرة النوع الإنساني ووجدت مع هذه الفكرة الرفيعة فكرة أرفع منها وأشرف جداً في غزيها وثمراتها وهي فكرة الإنسان عن ضمير الإنسان ولم يكن في الوسع أن يعقل شيئاً عن الضمير الإنساني قبل أن يعرف أن الإنسان نوع واحد من وراء العشائر والقبائل والشعوب والأقوام. وكانت الحضارات الأولى خطوة بل خطوات واسعة في هذا الطريق، ولكنها خطوات متفرقة تتقابل أحياناً، ولا تتقابل دائماً في الاتجاه إلى معنى الخيرات والشرور. وقد كانت خيرات وشروراً قبل أن تجتمع في خير واحد بمقياس واحد، أو في شر واحد بمقياس واحد لتقارب فيه جميع بني الإنسان. كانت مسألة العلم مسألة دولة وشريعة ونظام، في عرف الحضارة المصرية الأولى فالخير شريعة تستتب عليها الأمور والشر مروق من تلك الشريعة وإخلانه بالنظام الذي استتبت عليه وكانت المسألة مسألة كونية في عرف الحضارة الهندية الأولى فالكون الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا خير في غير الأعراض عنه والنفاذ إلى ما وراءه ولعل المجاز هنا قد فعل فعله في المشابهة بين صيرفة الجواهر وصيرفة الموجودات عن عمومها فقد كانت صيرفة الجواهر فن قديماً في حضارة اللآلئ والحجارة الكريمة وحلي التجان والقصور وما عداها أو ما دونها من الحلي الزائف والحلي الملثوم وكلها كثيرة قديمة في بلاد الهنود وكانت المسألة مسألة فنكية في حضارة بين النهرين بفرعيها من فارس وبابل فما عدا النور فهو ظلام وكل ما في الوجود فهو بين النور والظلام وهذه هي خلاصة الديانات الثانوية في المذاهب المباهب وتختلف عقيدة فارس وعقيدة بابل في تلك الحضارة أو تلك الحضارات الواسعة، ولكنها لا تزال فلكية في الصميم، لأن الخير والشر فيها مقسومان بين السعود والنحوس كما سطرت في أزياج الكواكب، ودارت عليها افلاك السماوات. أما الحضارة اليونانية الأولى، فالخير فيها مسألة حظ، والشر فيها مسألة اعتراض لذلك الحظ، الذي لاحلة فيه للمحظوظ ولا للمعترض عليه. فلم يكن زيوس رب الأرباب لأنه أطيب منها، أو أعلم منها، أو أرفع منها خلقا، أو أشرف منها مقصدا، فإنه في الواقع أقل من الأكثرين بين الأرباب في جميع هذه الخصال، وإنما الحظ وحده هو الذي يفسر عنوه عليها بغير تلك الفضائل والمزايا، ولم يكن هذا الحظ عرضا من الأعراض، أو مصادفة من المصادفة للثقافة اليونانية المتقدمة، فضلا عن الأساطير البدائية التي لم تخلص من سباجتها واختلافها، بل كان الحظ مدار القصائد الكبرى والدرامات التي وضعها نواب الشعراء، ومثل فيها مصائر الأبطال وما كتب عليهم قبل مولدهم من قسمة مبرمة وقضاء محتوم لا مهرب لهم منه بحيلة أو اجتهاد ولا نجاد منه لذي حسنة أو ذي سيئة من المتفائلين أو المتشائمين وإذا لخص النزاع بين زيوس وبروميثيوس في قصة المفهومة فليس لفهمه وجه من الوجوه على غير معنى واحد وهو النزاع بين صاحب حظ غالب وصاحب حظ مغلوب ولعل فلاسفة اليونان لم يجتهد اجتهادهم في كلامهم على السبب والمصادفة أو البخت كما ترجمه الفاربي إلا لأنهم كانوا يلقون البخت أمامهم عقبة قائمة في طريق كل تذكير وكان إيمان العظماء به قد بلغ من الرسوخ والخطر ألا يقدم أحدهم خطة من خطب السلم أو غزوة من غزوات الحرب إلا بعد استطلاع العرفين عن الحظ المكتوب له أو عليه على أننا في هذه العجالة في مقام الحد الفاصل بين الحضارات الأولى والأديان الكتابية من وجهة النظر إلى قوة الشر العالمية أمام قوة الخير أمام المشيئة الإلهية التي آمن بها الناس وهم يعلمون فكرة النوع الإنساني وما تلاها من فكرة أرفع منها وأشرف وهي فكرته عن ضمير الإنسان ونحسب أن الحد الفاصل إنما هو الفارق بين التقديم والتأخير بين صفتين من صفات الإله الأكبر وهما صفة السيادة والسلطان وصفة الخلق والتكون فالأقدمون قد آمنوا بخلق الله للأكوان ولكنهم لم يبرزوا صفة الخلق كما أبرزوا صفة السيادة ولعلهم كانوا منسقين في ذلك مع عقائد الخطريين الأسبقين الذين كانوا يؤمنون بأرواح لم ننسبوا إليها خلق شيء من الأشياء فضلا عن خلق الكون الذي يحتوي جميع الأشياء ثم تدرج الناس من عبادة الروح المتسلط إلى عبادة الإله المتسلط فجعلوا صفة الخلق تابعة لصفة السيادة والسلطان أما الديانة الكتابية فقد أبرز صفة الخلق وجعلتها شاملة لكل ما عداها من الصفات الإلهية ومنها صفات السيادة وتصريف المقادير ويأتي من هذا الفارق شيء كثير، يأتي منه أن الشر في الحاله الأولى، إنما يحسب من قبيل الحماقة، قبل أن يحسب من قبيل الكنود والفساد، فلا يقال عنه انه يليق أو لا يليق، كما يقال عنه إنه عمل حكيم أو غير حكيم، وبين هذا، وبين وصف الشر بالسوء والكفران، بول واسع لم تعبره الأمم الإنسانية طفرة واحدة، بل تقدمت فيه خطوات بعد خطوات، كما سنرى في عقائد الأديان الكتابية، مما قبل التوراة إلى ما بعد الإسلام. نسميها العبرية لأننا لا نعرف تسمية تصدق عليها منذ نشأتها في بلاد بين النهرين كما تصدق عليها هذه التسمية. فلا يصدق عليها اسم يهودية لأن النسبة إلى يهودا حدثت بعد موسى عليه السلام. ولا يصدق عليها اسم الموسوية لأن موسى قام بالدعوة بعد يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. ولا يصدق عليها اسم الإسرائيلية لأن الإسرائيلية تنسب إلى إسرائيل. وهو يعقوب بن إسحاق وكان إبراهيم الخليل جدهم أجمعين يلقب بالعبري في بعض كتب العهد القديم فإطلاقوا اسم العبرية على العقائد التي دانت بها العشائر التي نشأ فيها إبراهيم فاصدقوا من كل اسم آخر في الإحاطة بديانة القوم من أوائل تاريخها وفي جميع أطوارها المعلومة إلى أن عرفت أخيرا باسم ديانة التورا وينبغي أن نميز العبرية في نشأتها الأولى من ديانة التوراة، كما تلقاها المسيحيون الأوائل وكما انتهت إلينا مهذبة في القرآن الكريم فقد حملت العبرية عبء التوسط بين الوثنيات الأولى وعقائد التوحيد من قبل ظهورها إلى ما قبل المسيحية بنحو مئتي سنة فلم تستقم على عقيدة الإله الواحد المنزه عن اللوثة الوثنية إلا حوالي القرن الثاني قبل الميلاد ولم تكن قط قبل ذلك ولا بعد ذلك ديانة إنسانية عامة تتساوى فيها جميع السلالات وتناط فيها العقيدة بضمير الإنسان غير منظور فيه إلى عنصر أو نسب، وإنما نشأت وعاشت ديانة قبيلة خاصة أو قوم معلومين. ولم ترتفع قط بإدراكها للتنزيه الإلهي إلى الأفق، الذي ارتفع إليه آخر الأديان الكتابية، وهو الإسلام. بل كان الأبريون الأوائل ينقصون حيناً بعد حيناً إلى شعائر الأوثان والأصنام، وعبادة البعل وتموز وعشتروت، ويعرضون عن أنبيائهم الذين يغارون من منافسة هذه الأرباب لرب إبراهيم. فلا يعودون إلى الوحدانية أو ما يشبه الوحدانية، إلا بعد تقرير الدعوة من جديد، ولبثوا زمانا يصفون الإله بالصفات التي لصقت به في الوثنية أو في ديانات الحضارات الأولى، فكان الإله عندهم يغار من الجنس البشري، ويشفق من يوم يهتدي فيه إلى شجرة الخلود، ويتوعده بالموت إن أكل منها، فيقيم الملائكة الأشداء حرسا حولها، كما روي عن الأرباب البابليين في حواشي قصة الخلق وقصة الطوفان، وكانوا يقولون لموسى عليه السلام إنهم يتهمون يهوى بالكيد لهم ونصب الفخاخ في البرية للتغرير بهم وإن لم يستدرجهم إلى سيناء إلا لأنه يبغضهم ويتمنى لهم الهلاك بعيدا من أرض واد النيل التي أخرجهم منها وكانت فكرة السيادة في عبادتهم للإله غالبة على فكرة الخلق كما كانت غالبة على أديان الحضارات الأولى فلم ينكروا وجود الأرباب التي تدين بها العشائر الأخرى ولكنهم أنكروا سيادتها ودانوا بالولاء للإله يهوى وحده كما يدين الشعب لملكه وهو يعلم بملوك غيره لا تجب عليه طاعتهم ولا يؤمن العاقبة إذا أشرك بينهم وبين ملكه في فرائض الولاء ويتضح من مقارنات الأديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصوها في الشخصية الشيطانية كلما تقدمت في تنزيه الإله وسنكرت أن يصدر منه الشر الذي يصدر من الشيطان ولهذا لم يشعر العبريون الأوائل بما يدعوهم إلى عزل الشيطان أو إسناد الشرور إليه، لأنهم كانوا يتوقعون من الإله أعمالاً في أعمال الشيطان. وكان العمل الواحد عندهم ينسب دارة إلى الشيطان، ودارة إلى الإله. كما حدث في قضية إحصاء الشعب على عهد داود، فإنه في المرة التي ورد فيها اسم الشيطان بصيغة العلم، إلى إنه هو الذي أغرى داود بإحصاء الشعب، كما جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الأيام الأول. ولكن الرواة يرون هذه القصة بعينها في سفر سامويل الثاني، فيقولون، إنه حمي غضب الرب على إسرائيل، فأهاج عليهم داود قائلاً، نمضي وأحصي إسرائيل ويهوذا، ولم يكن الشيطان هو الذي أغوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة، بل كانت الحية هي صاحبة الغوايات هنا، جرياً على سنن الأقدمين الذين كانوا يوحدون بين الضرر الحسي وبين الخطيئة الأخلاقية، وقبل أن تصبح الحية مجرد رمز إلى الشيطان، تلاحظ فيه المشابهة بين نفس السم ونفس الشر على أسلوب المجاز، ولم يذكر الشيطان قط في كتاب من الكتب قبل عصر المنفى إلى أرض بابل سنة 586 قبل الميلاد، ثم كان ذكره فيها على الوصف لا على التسمية، فجاء مرة بمعنى الخصم في القضية، وجاء مرة أخرى بمعنى المقاوم في الحرب، وأطلق مرة على الملك الذي تصدى لبلعام في طريقه، لأنه كان بمعنى المعترض أو الضد أو الخصم المقاوم، ولم يذكر بصيغة العلم إلا حيث قيل في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الأيام، إنه وقف الشيطان ضد إسرائيل وقد كانت قرابين الكثارة تقسم على التساوي بين الإله وبين عزازيل رب القفار أو الجني الذي يهيمن على الصحراء وكان إيمانهم بوجود الأرباب الأخرى التي يعبدها غيرهم من الأمم بديلا من صور الشياطين لأنها كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن عبادة يهوى إلى عبادة غيرها تثير النقمة على العصاف وإنما تأتي النقمة إذن من يهوى ولم قط من أولئك الأرباب الأجنبيين البدلاء من الشياطين وقد تمثل الشيطان في صورة الواش المغري للصدور في قصة أيوب عليه السلام ولم يكن منعزلا عن الملائكة بل دخل معهم إلى الحضرة الإلهية وجرى سياق القصة على النحو الآتي كما جاء في الإصحاح الأول من سفر أيوب وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثل أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من أين جئ؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ له ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك حميته بحياطتك إياه وحياطه بيته وكل ما يملك من ناحية؟ دركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض ثم تبدئ المحنة بتصليط الشيطان على أيوب لامتحان تقواه وصبره على ضربات المرض والبلاء والفقر والحرمان وقصة أيوب عربية باتفاق الشراح المؤرخين ونقاد العهد القديم ولها نظائر في الأدب العربي إن لم تكن هي القصة بعينها منقولة في رواية أخرى ونعني بها القصة التي أشار إليها أمرء القيس حيث يقول في معلقته وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخذيع المعيلي فإن الجوخ بلغة اليمن هو الوادي وكلمة العير في هذا البيت بديل من كلمة الحمار اسم صاحب القصة ولم تستقم كلمة الحمار في وزن الشعر فجاء الشاعر بكلمة العير لتدل على معناها وكان حمار بن مولع هذا رجلا من العمالقه له مال وبنون وزرع وضرع فنزلت على أبنائه صاعقة في بعض أسفارهم أحرقتهم وما معهم فكفر الرجل بالله وقال لا أعبد ربا أحرق بنين ثم على عبادة الأصنام فأرسل الله على واديه نارا أفت عليه وجعلته مضرب المثال في الخراب فيقال على هذه الرواية أخلى من جوف حمار وأيا كان القول في هذه القصة فلا خلاف على قصة أيوب ولا على نسبة أيوب إلى العرب ولا على انفراد هذه القصة بين كتب العهد القديم لتمييز قوة الشر والغواية في شخصية الشيطان وتلك قيمة من القيم الاعتقادية التي لم يميزها الأبريون لأنهم لم يبلغوا من التمييز بين طبيعة الخير وطبيعة الشر أن يفرق بين الملائكة والشياطين وأن ينزه الإله الذي يعبدونه أو تعبده الأقوام الأخرى عن قبائح الشيطان وقد نبهنا إلى تحرير موازين النقد قبل النظر فيما كتبه الأوروبيون عن اليونان وليست الحاجة إلى تحريرها في صدد المأثورات الأذرية بأقل من الحاجة إليه في صدد المأثورات اليونانية لأن الأوروبيين لا يتجردون من الهوى والعصبية كلما خلطوا بين تاريخ عقائد الغبريين منذ قلم وبين تاريخ العهد القديم على اعتباره كتابا من كتب المسيحية التي يؤمن بعض الكنائس بتنزيلها وينظر إليه بعضهم كأنه تراث أدبي موصول بتراث الدين فقد وهم الكثيرون من قدم الديانات العبرية، وأنها أسبق الديانات الكتابية في التاريخ أن هذه الديانة سبقت المسيحية والإسلام إلى أصول العقائد والعشائر في جميع الفرائض والعبادات ولكن الواقع أن العبريين استعاروا كل ما دانوا به ولم يعيروا المسيحية والإسلام شيئا غير ما جاء من تطور الأفكار ولم يكن مجيئه على يديهم في أكثر الأحيان وعلى خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان أنبياء عربي أساتذة الأنبياء العبريين في أهم الأصول الدينية وهي مسألة الخير والشر ومسألة الثواب والعقاب ففي سفر أيوب قبل جميع الأسفار الثوراتية ظهرت هذه الأصول وقد تتابعت النبوءات في بلاد العرب قبل أن يكون للنبوءة شأن بين الأبريين وذكر القرآن الكريم من الأنبياء العرب كودا وصالحا وشعيبا وذالكفل. وجاء في التوراة ذكر بالعام وأيوبا وشعيب وجاء فيها أيضا أن شعيبا علم موسى وهداه إلى سياسة قومه وأن بالعام كان حكما بين إسرائيل وخصومها في جنوب فلسطين ومن صيحات النبي إرمايا يتبين أن المجهول من أخبار الأنبياء في بلاد العرب كان أكثر من المعلوم المذكور في كتب العهد القديم لأنه يستغيث متسائلا عن هداية الجنوب وينادي أمام حكمة بعد في تيمان وإنما تضخمت مأثورات الغدريين بعد اختلاطهم بأهل بابل ومصر وبلاد العرب ويونان واحتوت كتب التنمود والمشنا أهم عقائد القوم في مسألة الخير والشر ومسألة الثواب والإقاب ولابد أن يذكر على الدوام أن هذه الكتب جمعت بعد المسيحية وظلت تجمع ويضاف إليها حتى القرن العاشر للميلاد وفي هذه الكتب خلاصة ما استفاده الأبريون من مجاورة الأمم التي تقدمتهم في إدراك الصفات الإلهية والصفات الشيطانية ومن هذه الكتب أخذ الآخذون ما حسبوه ترافا إسرائيليا وهو في حقيقته تراث الحضارات الغابرة من أقدر العصور مثل واحد يدل على نصيب القوم من الأصالة والنقل في القصص الدينية والتعليق على المسائل الغيبية فإنهم ظلوا إلى ما بعد الإسلام ينقلون عن العرب قصصا كان موطنها في أرض بابل وأشور كقصة هاروت وماروت وأحق ما يكون بالتنبيه في هذا المقام أن اليهود خرجوا من أرض بابل وعادوا إليها أيام السبي قبل الميلاد بستة قرون ولكنهم لم يأخذوا هذه القصة إلا بصيغتها العربية بعد عصر السبي بأكثر من ألف سنة فليس من شروط القدم في الديانة الكتابية أن يكون القوم معيرين وأنهم لا يستعيرون ويدل تأخر المصادر التي فصلت أوصاف الشيطان على تأخر القوم في التنميز بين الخير والشر كما ميز بينها أبناء الحضارات التي تقدمت الإشارة إليها ففي الروايات التلمدية المتأخرة يبدأ كل تفصيل عن العداوة الشيطانية للإنسان وعن أثر هذه العداوة في خروج آدم من النعيم وفيها ارتقاء من وسوسة الحية إلى وسوسة شمائل، رئيس الملائكة الذي عمل في القصة عمل إبليس وتوسع رواق اليوبيل حوالي القرن الثاني قبيل الميلاد في الكلام عن مرشطين اسم الفاعل من مادة شطة في اللغة العربية يقابله كلمة مشيطن في اشتقاق النغة العربية وتحتوي التلموديات في مثل هذا العصر كلاما عن الشيطان بليعال روح الكذب والخداع وهو يقابل في العربية بلا عول أي لا معول عليه ولا خلاق له ولا خير فيه ويحتوي كتاب أخ قرابة هذا الوقت تلاماً عن الملائكة الهابطين بقيادة كبيرهم المطرود من رحمة الله، ويقول كتاب الحكمة إن الموت نزل على الدنيا من جراء حسد الشيطان، وأما قبل هذا العصر بعدة قرون، فقد كان كتاب التورات يذكرون شياطين بأسمائها البابلية، كما ذكروا الشعريم، أي الشياطين ذوات الشعر، والليليت، أي الشياطين الليلية، والكتيب والدبير، وغيرها من الجنة والعفريت، التي اقتبسوها بمدلولها، ونقلوها بأسمائها ونعوثها، ونعود فنقول إن الديانة العبرية تحملت أعباء التوسط بين الديانات الوثنية وديانات التوحيد الكتابية وصورة الشيطان في عقائدها هي أوفق مقياس لسلم التطور الذي ارتقت عليه من أقدم عهودها في التاريخ إلى العهد الذي ظهرت فيه المسيحية ففي أقدم العهود لم يكن عند العبريين فارق بين خلائق الكائنات العلوية وخلائق الكائنات الأرضية من إنسانية وحيوانية ولم يكن عندهم كذلك فارق بين هذه الخلاائق. وخلق الشيطان فكان الشيطان يحضر بين يدي الله مع الملائكة وكان الملائكة يهبطون إلى الأرض فيعاشرون بنات الناس وكان الإله نفسه يمشي في ظل الحديقة مبتردا ويأكل اللحم والخبز، ويحب ريح الشواء ويغار ويحقد وينتقم كما يفعل كل مخلوق من مخلوقاته في الأرض أو في السماء وتطورت عقائدهم في الملائكة فأصبح منهم نظراء لقوى الطبيعة في أساطير الوثنيين الأقدمين فمنهم ملائكة للأبار، وملائكة للأنهار، وملائكة للتلال، وآخرون للمغاور والويهاد، وآخرون للأسماك والحتام، ولكل صيد من حيوان البر والبحر والهواء، ومن هؤلاء الملائكة من يعمل في طاعة الشيطان، ويتنقل بين الأعمال السماوية وأعمال الأرض والهاوية، لأنها نمط واحد من الأعمال يختلف باختلاف الرؤساء والدعاء، وتروي الزوهار، أن الملائكة هم الذين استكبروا آدم يوم صنعه الله لأول مرة من السماوات والأراضين فتساءلوا مستنكرين ففي الكون إلهان فصغره الله وجبل له جسما من التراب وفي ميثاق أخنوخ أن الملك شمهازي قاد رحطا من الملائكة إلى الأرض ففسق وعصع وخاف أن ينفرد بالعقاب فدعاهم أن يقسموا معه ليفعلن مثل فعله فأقسموا معه على جبل حرمون وسمي الجبل بهذا الاسم لأنهم أقسموا عليه بحرمة الحرمان وعقدوا النية على المحرمات ثم فجروا مع النساء وعلموا الزرع والحصاد وهموا بإهلاك رجالهم فتعلم الرجال منهم الفتك والعدوان ويروى عن أخنوخ أنه هو الذي عزر الملائكة المتمرسين بشهوات الأرض وقال لهم حين تشفع به أولا لكم أن تأجروا الأرض وأن تعيشوا سماويين لا تأكلون ولا تشربون ومن علماء الأساطير الأبرية مثل أبشتين وجرمقوم من يقررون أن اليهود أخذوا طائفة من قصص الشيطان رواية عن المصادر الإسلامية وأن سعدايا وابن سابة نقلا أسباب سقوط إبليس عن هذه المصادر ومعها كثير من الأوصاف والفعال التي يتميز بها الشياطين وكان الحكماء والربانيون يختلطون بكرهان الديانات البابلية والمجوسية ويسمعون منهم أوصاف أهريمان إله الظلام وجنوده فينقلونها إلى الشيطان ويضعون هذا الشيطان شيئا فشيئا في موضع العدو المناجز لله والإنسان ومما اقتبسوه من أولئك الكهان من الفصل الثالث كتاب البنداهش أن أهرمان تشكل بشكل حية وملأ آفاق الفلك الأعلى والأراضين حتى لم يبقى فيها منفذ لإبراه ونفث سمومه فامتلأت حتى هبط إله الخير أورمزد إلى الأرض فرده إلى قراره ولوحظ في المقارنات بين العقائد أن اختصاص الشيطان بخلائقه التي تنافر الأخلاق العليا إنما كان يزداد ويتمكن كلما استعار الأبريون شعائرهم ومأثوراتهم من أبناء الحضارات الكبرى وأن أنبياءهم الذين أكدوا لهم عقيدة التوحيد والتنزيه لم يجدوا منهم سميعا قبل القرون الثلاثة الأخيرة التي سبقت ظهور المسيحية، ولم يكن تمييز الشيطان بخلائقه المنافرة للخير عقيدة رسمية يقرها الرؤساء المسؤولون ولكنه كان من قبيل التراث المحفوظ الذي تعرف مصادره حينا وينقل من رواته في البيئة التي يشيع فيها بغير مصدر معلوم. فلما تلاقت العبريه والمسيحية في الزمن، كانت صورة الشيطان على ما انتهت إليه يومئذ ميراثا مشاعا لا يستند فيه اليهود إلى نسختهم من التوراة، ولا إلى أسانيدهم الرسمية، ولكنها كانت صورة لا يختصون بها، ولا يمتنع أحد على غير ملتهم أن يقبلها، لأنهم نقلوها كما نقلها سواهم من مصادرها المعلومة أو مصادرها المجهوله ولم ترجع بها كتب التلمود والمشنى إلى نبي من أنبيائهم المعدودين المسيحية ذكر الشيطان بأسماء متعددة فيما روته الأناجير من أقوال السيد المسيح أو أقوال المتحدثين إليه على اختلاف المعتقد والنية. فذكر باسم الشيطان، واسم روح الضعف، واسم الشرير، واسم رئيس هذا العالم، واسم زبول، وقيل عن زبول بلسان الفريسيين إنه رئيس الشياطين، وتذكر الأناجيل أخبار المجانين الذين شفاهم السيد المسيح فتقول عنهم تارة إنهم صرع الشيطان وتريد كلمة الشيطان في الترجمة اليونانية مقابلة للكلمة اليونانية التي تطلق على إبليس ديابولوس أو مقابلة للكلمة التي تطلق على الإفريت والروح المتسلط ديما سواء كان شريرا أو غير شرير وفي أحد هذه الأخبار ذكرت امرأة مصابة فقيل عنها إنها كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البت فلما رأاها يسوع لعاها وقال لها يمرأ إنك محلولة من ضعفك الإصحاح الثالث عشر من إنجيل لوقا. وبصدد المخبولين والمسروعين وشفائهم على يد السيد المسيح قال الفريسيون إنه يحارف رئيس شياطين ويأمرهم باسمه وسلطانه فيطيعونه ويخرجون من أجسام سرعهم وقد جاءت هذه القصة بسيغ مختلفة في الأناجيل، ورواها إنجيل متى فقال، إنه أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفعه، وتكلم الأعمى والأخرس وأبصر، فبؤيت كل الجموع وقالوا، على هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا، هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعزبول رئيس الشياطين، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم، كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج شيطان فقد انقسم على ذاته. فكيف يثبتوا القرآن؟ وإن كنت أنا ببعالزبول أخرج شياطين فأبناءكم بمن يخرجون. لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج شياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وموضع الالتفات في كلام السيد المسيح هنا. هذه المقبلة بين مملكة بعالزبول وملكوت الله. وأن السلطان الذي لا يكون بقوة الشيطان إنما يكون بروح الله وأصرح من ذلك الإشارة إلى سلطان إبليس على العالم قصة التجارب التي امتحن بها السيد المسيح في البرية وكان إبليس هو الذي يجربه ويحاول إغواءه بما يملكه من العروض والمغريات ويستوفي إنجيل لوقى هذه القصة يقول إن يسوع رجع من الأردن ممترئا من الروح القدس وكان يقاد بالروح في البرية أربعين يوما يجربه إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام فلما تمت جاع اخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجده لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فعجبه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى اورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى اسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين وهذه القصة أوفى ما جاء في الأنجيل عن سلطان إبليس على ممالك العالم وأنها دفعت إليه ليعطي منها ما يشاء لمن يشاء فهو قريب من سورة أهريمان إله الظلام في ديانة الفرس القديمة ولكنه لا يملك إلا ما يدفع إليه بمشيئة الإله القادر على كل شيء وتلك أول تفرقة في الديانات الكتابية بين إله الظلام وأمير الظلام، كما سمي إبليس بعد عهد السيد المسيح. وآخرة إبليس كما جاء في كلام السيد المسيح، تناسب موضوعه هذا من العالم ومن العزات الإلهية، ولا تصل إلى المنزلة التي أنزل بها الفرس الأقدم، إله الظلام في ديانته الثانوية. وفي الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى، شرح هذه الآخرة كما ينتهي إليها الملائكة والقدسون، وينتهي إليها الشياطين والأشرار. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء فيقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رفوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ويقول السيد المسيح فيما رواه إنجيل لوقا: إن الشيطان يغرب تلاميذه. وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة الإسحاح الثاني والعشرون ويذكر إنجيل لوقا قبل ذلك أن الشيطان يداخل من يوسوس لهم وأنه دخل في يهوذا الذي يدعى الإسخار فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند ليسلم المسيح إليهم وينفرد إنجيل يوحنا بكلام منسوب إلى السيد المسيح يصف فيه إبليس بأنه رئيس هذا العالم وتكرر ذلك في غير موضع فجاء في الإصحاح الثاني عشر أن السيد المسيح قال لتلاميذه ليلة وداعهم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع وفي الإصحاح الرابع عشر يقول لأن أبي أعظم مني وقلت لكم الآن قبل أن يكون لا أتكلم معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء وفي الإصحاح السادس عشر أما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنظر لكن لأني قلت هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطيه وعلى بر، وعلى دينونة؟ أما على خطية، فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر، فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة، لأن رئيس هذا العالم الدين. وفي إنجيل لوقة وردت الكلمة التي شبهت لقراء الأنجيل اسم الشيطان باسم لوسفر حامل النور. كما كان يدعى بعد عصر الاناجيل بعده قول ففي الاصحاح العاشر من انجيل لوقا يقول السيد المسيح للتلاميذ السبعين الذين ارسلهم للبشارة من قبله اني رايت الشيطان ساقطا في البرق من السماء أما غايه ما وصف به ابليس من السطوه فهو قول قول الرسول عنه في رساله كورنثوس الثانيه ان كان انجيلنا مكتوما فانما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم اله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. وإنما كان بولوس يذكر سطوة الشيطان، وهو يرى أمامه معابد مترا في كل مكان يرحل إليه. ويسمع أتباع مترا يذكرون إله الطمام، وإله هذه الدنيا السخلة التي تخضع لسلطانه. وتنتظر نور الخلاص بعد رجعة مترا بالظفر والغلبة في الدهر الموعود. وقد أخذ العبريون تقسيم الدهر إلى دهرين من أقوال أهل بابل وفارس. ولم يكن من شأن المسيحيين الأوائل، أن يهونوا من شرور إله الظلام في هذه الدنيا بل كانوا يسبقون أتباع نترا إلى تعظيم الفارق بين النور الإلهي والظلمة الشيطانية وتسمية بولس للشيطان بإله هذا الدهر إنما هو من قبيل تحقير الدهر الذي يعبدونه فيه وتلك عادة من عادات الأدريين الأقدمين في الزراية بأدعياء الربوبية عند الأمم الأخرى فكان من أسليبهم في انتار ربوبية بعل أن يسموه على رأي الكثيرين من الشراح رب الذباب رب زبالة ومن ثم سل بعد زوب وبعد زبول وتمتزج بأقوال بولس على الدوام تعبيرات مجازية تدل على إلمامه بالأساليب اليونانية في التعبيرات وسماعه بالأراء التي كانت تنقل عن حكماء اليونان ويسوقونها مرة في معرض الطبيعيات ومرة في معرض الدينيات ومن ذاك قوله عن إبليس في رسالة أفسس إنه رئيس سلطان الهوى الروح الذي يعمل الآن في أبناء الماسيا. ومنه قوله في تلك الرسالة البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكان إبليس فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أحفاد الشر الروحية في السماوات ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بولس هنا تحتمل الإشارة إلى الطبيعيات اليونانية كما تحتمل الإشارة إلى التراث العبري في مسائل الروحانية قال الدكتور هيوغو رانر في بحثه عن الروح الأرضي والروح الإلهي في علم اللهوتي القديم إن عبارة رئيس سلطان الهواء في كلام بولس الرسول يثير أسئلة شتى في التاريخ الديني ينبغي أن نعرض لها إن أردنا أن نفهم آراء أباء الكنيسة الرفيعة في طبيعة الأرض الروحية الشيطانية أفلا يقع في أخلادنا أننا نسمع هنا نغمة مألوفة؟ أليس تصور الروح الشيطاني سلطانا على الطبقة المظلمة من الهواء؟ صدا واضحا من نظريات أفلاطون وزنفرات وبلوتار ان التشابه على ظهر وإن البحوث التي عرضت لهذه المسألة لكثيرة منوعة ولكن الأرجح على ما يبدو ان بولس الرسول انما اتخذ هذه الصورة من الروحانيات اليهودية المتأخرة فقد كان من العقائد الشائعة بين اليهود أن الأرواح الشريره لا تهبط إلى ما دون الهواء المحيط بالأرض وأنها من هذا المغبط تباشر عمل الشر عليها وإنما ترمز هذه الصورة في ذهن بولس الرسول إلى خصومة أصبحت خلقيه نفسية ولم تبقى كما كانت قبل ذلك فونية طبيعية، فالعالم عنده في أساسه إنما هو الإنسان، وهذا الإنسان الذي يوصف بأنه أرضي، وأنه موثق إلى الأرض، وأنه خاطئ، خليق أن يخضع لسلطان أرواح الشر عليه، ولكنه قادر كذلك على أن يرتفع بنفسه من الظلام إلى النور، ومن الشيطان إلى الله، ومعلوم أن كتاب العهد الجديد هو مرجع المسيحية الأكبر الذي تتفق الكنائس على اعتماده في العقائد الجوهرية، ولكن العهد الجديد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها الأناجيل وثانيها أقوال الرسل وثالثها أقوال الصحابه والرواة المتصلين بالرسل وترتيبها كما جاء في شروح بعض اللهوتين المحدثين أن الأناجيل وحي غير مصحوب بتفسير وأن أقوال الرسل وحي وتفسير وأن أقوال صحابتهم تفسير بغير وحي وقد جاءت في أقوال الرسل وما بعدها تفسيرات في المنزلة الأولى من مأثورات العقيدة المسيحية يتقدمها جميعا ما جاء عن خطيئة آدم وعن تكفير الخطيئة وعن الحياة والشيطان ولم تسبق الإشارة إليه في الأناجيل ففي هذه المراجع أول إشارة إلى تسمية الحية بالشيطان كما جاء في الإسحاح الثاني عشر من أعمال الرسل حيث يذكر التنين ويقال عنه إنه التنين العظيم الحياة القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى من يفعل الخطيئة فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ ولأجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس وفي هذه الرسالة أيضا إن الإنسان من الله أصلا ولكن العالم كله قد وضع في الشرير وتتكلم الكتب البوكريفية عن دخول الموت إلى العالم بدخول الخطيئة فيه ومعظم هذه الكتب لا يرتقي إلى طبقة الأقوال المأثورة عن الرسل مباشرة ولكنه يعتمد للترجيح والتفسير. وسمي بالكتب البوكريفية بمعنى السرية أو الخاصة في اليونانية، لأنه كان من المراجع التي يضن بالاطلاع عليها على غير الواصلين في الإيمان والمعرفة. وعندنا أن الفرق في أوصاف الشيطان بين الأنجين ومات لها، إنما هو الفرق بين الأوصاف السمعية والأوصاف القياسية أو العقلية، فإن الشيطان لم يتقرر له شأن أو دور معلوم في الأديان الكتابية قبل القرن الأول للميلاد، وانما كان في الكتب الغبرية أو اليهودية واحداً من الملائكة المغضوب عليهم أو واحداً من الأرواح المتمردة فلا يعرف إلا بما سمع من أوصافه ولا شأن له في ذلك إلا كشأن الأبطال التاريخيين أو الشخصيات التاريخية التي تعرف بالمسموع عنها بين المسموعات المختلفة ولا يمكن أن تعرف بأوصاف عامة يقضيها العقل والقياس أما الشيطان الذي تقرر له دور معلوم أمام الله فلا يتوقف العلم بأوصافه على السماع، بل يجوز للمفكر أن ينسب إليه كل ما يقتضيه ذلك الدور من الأنوان والملامح والخصائص والتبعات، ويجوز له كذلك أن ينسب له ما سوف يأتي به بعد أزمنة طويلة في نهاية العالم ومصيره المقدور. وقد تقرر دور الشيطان، وتقرر سلطانه على الشر وعلى العالم الأرضي في مقابلة العالم الإلهي في السماء، وكل صنيع يوصف بالشر، فهو من عمله بغير حاجة إلى رواية السماع، وكل خطيئة أو غواية أو ضلالة أو عقيبة محذورة، فإنما تنسب إليه كما تنسب الخصائص إلى معدنها، بحكم البداهة التي لا تحتاج إلى عيان أو إلى إسناد. وعلى هذا القياس، قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورينثوس، إن رؤساء هذا الدهر، أي الشياطين كما جاء في تعبيراته السابقة، هم الذين صلبوا السيد المسيح، ورماهم بالجهل وقلة الدراية بعقبي ما يصنعون لأنهم ظنوا أنهم يخدمون مقاصدهم بتقديم المسيح إلى الصليب وما كانوا يخدمون غير مقاصد الله منذ الأزل بما دبروه ورتبوه فقال عن حكمة الإيمان وحكمة الشيطان إننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبقنون بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكوبة. التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا ولم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد فإذا كان الآئمة الأسبقون في صدر المسيحية يذكرون الشيطان بصفات لم ترد في الأنجيل ولا في كتب العهد القديم فإنما يذكرونه بالصفات التي تكون له لا محالة بحكم طبيعته المميزة أو بحكم دوره المعلوم وهو الدور المقابل للخير والحق وصدق النية في كل عمل مضى وكل عمل يتكشف عنه الغيب وينبغي أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا في تطور الأخلاق والمقاييس بين أوائل العقائد العبرية وبين العقائد التي شاعت في القرن الأول للميلاد فقد كان الضرر والشر بمعنى واحد في العقائد البدائية وكان الروح الضار كالحيوان الضار في مقاييس الاخلاق او مقاييس النعمة والبلاء وكان من الجائز أن تستقل الحية بالضرر دون أن يلقنها الشيطان غواية آدم فهي حيوان ضار يؤذي ويخيف وكفى بذلك وصفا للشرير في العقائد البدائية فما زال الضرر والشر يتميزان ويختلفان في الميزان حتى وجب عقلا يكون الشيطان وراء الحية في غواية آدم وحواء وحتى وجد في عالم الضمير فارق واسع بين الخوف من لذة الحية الماكرة ودسيسة الشهوة والعصيان إلا أن المسيحيين الأوائل استرسلوا في حديث الحي، لأنهم وجدوا فيها أصلح صورة لتمثيل الشيطان للحس، وكان تمثيل الشيطان للحس يتتابع في رؤى النساك والمتنبئين مستقل عن تمثيله للنفس في بحوث الفقهاء وعلماء من فإذا تكلم اللهودي عن الشيطان، إنما يستنبت أووصفه بالقياس إلى طبيعته وعمله كما تقدم. ولكن الناسف المتنبّ صاحب الرؤى والمشاهد الغيبية، إنما ينقل رموزا وجدانية. قابلة للمشاهدة في الحس كما هي قابلة للمشاهدة في الرؤية وليس في الأشياء التقليدية ولا في تشبيهات الخيال أقرب من الحية القديمة وإذا بلغ في تشويهها وتبشيعها وتعظيم ضررها فهي التنين الذي يضيف إليه الخيال من الأشياء والطبائع ما لم يتحقق في الحية المعهودة فهو ذو رأسين أو ذو أرجل وأجنحة أو ذو لسان يندلع بالشرر ويقضيف باللهب وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان أنها كانت شائعة من أقصى الصين إلى أرض بابلة وآسيا الصغرى وأنها كانت شائعة كذلك في كتب العهد القديم وصادفهم خطر التنين الأكبر أو خطر الحية الشيطانية في مقر عبادتها بآسيا الصغرى فكثرت في رسائل العهد القديم إشارات النساك إلى بيرجاموم عاصمة هذه العبادة التي يظهر أنها كانت متوارفة هناك منذ زمن قديم وتجددت دعوتها بعد قيام الدعوة المسيحية على سبيل المقاومة ورد الفعل مع غيرها من الدعوات التي كان أصحابها يتألبون عمدا أو على غير عمد لمقاومة الدين الجديد ويمكن أن تعتبر رموز الرؤى مقدمة للصور الفنية التي اختارها المصورون والممثلون بعد انتشار المسيحية وقيامها ياكلها واشتغال أصحاب الفنون برسومها ومبانيها فهناك صور للشيطان على مثال التنين وصور أخرى على مثال التنين في جميع أعضائه غير الرأس، فقد كانوا يجعلونه رأس إنسان بقرنين أو أذنين صاعدتين في مكان القرنين. وكلما تقدم اللاهوت في وصف طبيعة الشيطان، غابت ملامح الحية والتنين، وخلفتها ملامح إنسان خبيث الطبع، يعمل الفن عمله في إذاعه دلائل الشر، التي تغني عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان، ولكنهم ظلوا إلى زمن الاخير يصورون الشيطان بظنف مشقوق، ويحتفظون في هذا الشبه بصورة الساتير اليوناني المتهالك على الشهوات ومعاقلة الخمور أما الصور اللاهوتية فقد أفاض الآباء الأولون في شروحها وفروضها واجتهد كل منهم على حسب علمه وابطلاعه في تطبيقها على الطبيعة المفروضة للشيطان ويعتبر ترتوليان المتوفى سنة 230 ميلادية وأوريجان المتوفى سنة 254 ميلادية أوفر الفقهاء المتقدمين مشاركة في وصف الطبيعة الشيطانية وإسناد الأفعال والنيات التي تلائمها إلى الشيطان وأجناده على حسب درجاتهم في السيادة العالية وعند ترتوليان أن شيطان الأكبر يرصد شيطانا من جنوده لكل إنسان من بني آدم وحواء وأن أدلة وجود الشياطين عامة متواترة في عقائد المهتدين والوثنيين المضللين، وكلهم يسلمون أن الشيطان يتعقب الإنسان ويتسلل إلى خادع نفسه على غافلة منه أو بعلمه واختياره. ولكن المسيحي المؤمن بقدرة السيد المسيح المستقيم على منهجه يملك السلطان النافذة في هذه الشياطين ويستطيع أن يؤمن منها فرائسها إذا صدقت نيتهم في طلب الخلاص منها. وليس المسيحي الذي يعجز عن قهر الشيطان خليقا عنده بوصف الإيمان. ولا شك أن أورجين كان فقيها القرون الثلاثة الأولى غير مدافع. وكان له من العلم بحكمة عصره ما لم يكن لاحد من معاصريه. وكان إلى جانب ذلك مؤمنا راسخ الإيمان تقنيا شديد التقوى ولم يكن له مطمع في رئاسة كهانوتية أو غنيمة دنيوية فقد جب نفسه ليتقي فتنة الشيطان وهو يعلم البنات والفتيات ويعذ النساء في البيع والبيوت وقد علم وهو يفعل ذلك أنه يحرم نفسه مناصب الكهانوت العليا التي تحرم على المجبوبين والمشوهين فلم يستعظم هذا الحرمان حماية لسريرته من غواية الشيطان. وهذا مع إسهامه في التفرقة بين دواعي الشر التي يوحي بها الشيطان وجنوده، ودواعي الشر التي ركبت في طبيعة الإنسان، وهي شهوات الطعام ولذات الجسد، وفي مقدمتها اللذة الجنسية، ولعله في كل ما كتبه عن تسخير الشيطان لهذه الشهوات، لم يثبت قدرته على الغواية كما أثبتها على ذلك النحو الرهيب، ولم يجد أوريجين مشقة في إسناد الشر والخطيئة إلى سياده هذا العالم، فإنه عاش في زمن قد اجتمعت مذاهبه على تحقير المادة، واعتبارها جرثومة النقص والكثافة والفساد، وعم فيه القول بين النساك والزاهدين بأن طلب السيادة هو المحنة التي اسقطت إبليس وجنوده، وأن التواضع هو شعار ملكوت السماء، وهو آية المسيح المخلص الذي يزهد في المواكب، ويأتي كما أتى من قبل على حمار بئتان. غير أن أوريجان كان يمزج اللاهوت بمعارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقا لما تمنيه عليه الفلسفة والدين ورايه في تكوين الشيطان أنه ذو جسد ينائم مقامه في الهواء الكثيف المحيط بالأرض ويتطلب الغذاء من الدواخين والأبخرة والدم الخالص مجردا من اللحوم والعظام ولهذا يحاول أن يفسد القرابين الإلهية ويختلس أبخرتها ودماءها ليتحول بها عن مقصدها ويفرق أوريجين بين الملك الساقط والشيطان الرجيم ويوافق بعض الذين سبقوه فزعموا أن الطبيعتين تلتقيان في ذرية الملائكة الذين ذهبوا إلى الأرض فعشقوا بنات الناس وقالوا إنهن حسنات ولم يقصدوا الأسيان بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقبه. ولشيطان سبيلان إلى غواية الإنسان في رأي الفقه الفيلسوف أحدهما أي وسوس له من حيث لا يرى لأن طبيعة جسده كما تقدم من طبيعة الهواء فهو يجري من سريرة الإنسان مجرى النفس الذي لا تره العينان والسبيل الآخر أن يستولي عليه ويتخبطه على هواه ويبتليه بالأمراض والعهاد وقد يصلت الاوبئه والطواعين على المدن والاقطار الواسعة ليذودها عن رحمة الله وله جنود في كل مدينة وكل قطر وبين كل معشر يعبدون الأوثان أو يعبدون ربا من الأرباب غير الإله الواحد الذي يدين به اتباع السيد المسيح فما كانت هذه الأرباب والأوثان إلا شياطين من جنود إبليس تنتزع ابناء آدم وحواء من سلطان السماء وتموه عليهم العقيدة الصالحة بما يشبهها من الشعائر المسيحية يختلط عليهم الحق والباطل وطريق الهدى وطريق الضلال وكان من عقائد أوريجين أن التمييز بين الخير والشر فطرة في كل موجود عاقل يدرك ويختار والاستثناء في ذلك للشياطين عامه ولا رئيسهم الأكبر إبليس فهم لم يخلقوا منحرفين مضللين ولكنهم انحرفوا وضلوا بما داخلهم من الكدرياء والتمرد والحسد فغلبتهم الشقوة وعز عليهم أن يستمعوا لنداء الخير والمحبة والسلام فأقبلوا على الشر وأمامهم سبيل الصلاح يمضون فيه لو سلست له قيادتهم ورفعوا عن أعينهم تلك الغشاوة التي وضعوها عليها بأيديهم ولابد لهذا الضلال من نهاية بعد زوال المحنة والقضاء التجربة التي يبتلى بها العالم آخر الزمان ولما أراد أوريجين أن يقدر للشيطان مصيره في نهاية العالم لم يتبع أقوال المتنبئين وأصحاب الرؤى بل اتبع النصوص القديمة وفسرها على هدي الحكمة الحديثة في عصره ولم تكن في عصره حكمة أحب إليه من الحكمة الرواقية التي تلقاها اليونان قديما من الهند وبثوا فيها من عقائد فيلسوفهم في فابورس طبساً يقربها إلى العلم وأدب السلوك فقد وجد أوريجان في عصره قصصا دينيا مستفيداً عن وقائع الشيطان مع الملائكة ومصيره بعد الهزيمة الحاسمة في آخر الزمان وفي هذه القصص ملاحم الحرب بين ميخائيل رئيس الملائكة وإبليس رئيس الشياطين وأطوار القتال الذي يدور سجالا بين الفريقين ويؤسر فيه بعض الشياطين ويحبسون في باطن الأرض أو يقيدون بالأغلال حتى الموعد الأخير وتروي هذه القصص أخباراً عن الشياطين والملائكة المطرودين الذين لا يستطيعون الصعود إلى السماء أو الذين يصعدون إليها فيرتدون عنها خوفا من الرجوم الإلهية فمقامهم بعد ذلك عند السماء الثانية أو في مغاور الأرض يتحصنون بها من هجمات الملائكة الصالحين والقدسين المقربين ثم تنشب الملحمة الأخيرة قبل القيامة وبعد ظهور المسيح الأول بألف سنة فيذهب أهل النار إلى النار ويرتفع أهل النعيم إلى النعيم أما أوريجين فنهاية العالم عنده هي نهاية الدورة الكونية التي اعتقدها الهنود من قبل وما اعتقدها الرواقيون بعدهم وفرضوا لها آبابا من آباب السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارثة الكونية مطهرا من شوائب الحياة الأرضية فيخلص إلى نوجود الحق في آفاق عليين وستنتهي الدورة الكونية وتتطهر الخلائق بالنار الأبدية ويبطل الفناء ويموت الموت فلا خطيئة ولا عقاب في عالم لا موت فيه ويتعذر طبعا وعقلا أن يبقى الشيطان على شره بعد زوال معدنه وخلاص العالم من الموت الذي ابتلاهم به من طريق الخطيئة ومن الجائز أن يتم الخلاص والتطبير على درجة واحدة بل يأتي تباعا على درجات مترقية ولكنه لا يكون متأتى إلا كما ينبغي أن يكون إلى موت ولا خطيئة ولا عقاب ونكتفي بما لخصناه من شروح أوريجين وفروضه في التعريف بالشيطان أو التعريف بالشيطانية على الأصح لأنه قد جعل هذا التعريف بابا من أبواب الدراسة اشتهر في الأزمينة الأخيرة باسم ديمنولوجي أي علم الشيطانيات ولكننا لا ننتقل منه إلى ما بعده دون أن نلاحظ على هذه التعريفات ملاحظة جديرة بالتوقف لديها فيما روى عن القرن الثارث للميلاد على التخصيص ففي ذلك العهد المريب لم تكن في العالم عقيدة غير المسيحية توحي إلى المؤمن بها مثل هذه الثقة بالأمور المغيبة في أدق الجزئيات وذلك هو سر قوتها وارتياح النفوس إليها بين ظلمات الحيرة والريبة التي رانت على المذاهب جميعا وتركتها لمعتقديها أشبه شيء بالسلوى التي يرجى بها الفراغ ولا تنظي مع الجد خطوة إلا عادت إلى اللعب خطوات وقد كان أشبه المذاهب بالجد في ذلك العصر نذهب المعرفيين أو الذي كان في حقيقته عنوانا لكل مذهب يرد على الخاطر في تلك الآونة إذ كانت المعرفة ألوانا وكانت ألوان الوسائل التي تطب بها لا تقل عن ألوانها ومنها فيما نحن بصدده من حديث الشيطان معرفة الخبرة بالذات والردائل المحرمة لأن الجهل بها يسلب طلاب المعرفة حظا متاح للجاهل ولا ينبغي لهم أن يتجنبوه وقد أباح الطائفة من هؤلاء المعرفيين عباده الشيطان مع أصحاب النحل التي كانت تعبده وتتقرب إليه باستباحة الرذائل والأرجاس وتسميها المعرفة بالنور من طريق المعرفة بالضمام ولم تنقضي فترة طويلة على هذه النحل المتفرقة حتى تجمعت منها نحلة كبيرة أوشكت أن تعم القارة الأوروبية من أقصاها شرقا إلى أقصاها غربا في القرون الوسطى وبقيت منها كما تقدم بقية إلى أوائل القرن العشرين ولا يتوقف التاريخ اللهوت بعد أوريجين على أسماء أكبر من أسماء القديس أوغسطين والقديس توما الأكوينين، ومارتين لوتر، رافع علم الثورة، الذي سمي هو نفسه شيطانا وسمي الحبر الأعظم في زمانه بالشيطان. عاش القديس أوريجين بين أواسط القرن الرابع وأوائل القرن الخامس للميلاد، واحاط بما تقدمه من الشروح والفروض في موضوع الشيطانيات، وذهب في علة سقوط الشيطان مذهباً كمذهب أوريجين، وقال إنه خلق للخير ولكنه عشق نفسه بحسده وكبريائه فأنزله الله من سماء الأثير الصافي إلى هواء الأرض الكثيف ولا يمتنع عند أغستين أن يكون هذا الجسد ملائما للتناسل من الأجساد البشرية لأن الحديث عن علاقة الشياطين بالنساء الأدميات متفق عليه بين الوثنيين عباد الشياطين وبين المؤمنين الذين يلعنوا ويؤمنون بوجودها وطلع أوجستين على أطراف من الفلسفة اليونانية كما طلع عليها أورجان فلم يستبعد أن يكون جسد الشيطان أرفع من جسد الإنسان كما زعم الفيلسوف الأفلاطوني أبوليوس الذي كان له بعض الحظوة بين المثقفين من رجال الدين ولكنه أبا يقول أن امتياز الشيطان بالجسد يرفعه رتبة على الإنسان فإن الحيوان يمتاز على الإنسان بالحس كما يمتاز النسو بالنظر والكلب بالشم والطير بالخفة ولا يقال إنها أرفع منه ردقة لرجحانها عليه في هذه الحواس. وقد يخف جسم الشيطان عن الجسم البشري. ولكنه يصل بجسمه نار العذاب كما جاء في وعيد السيد المسيح. وأغستين هو صاحب الكتاب المشهور عن مدينة الله أو عن ملكوت الله. وتقابله مملكة العالم التي قد يسيطر عليها الشيطان عنوة أو بالكيد والخذيعة. وفي وسعه أن يتسلل إلى الأرواح من مسكنه في طبقات الهوى. أو يترصد لها وهي صاعدة إلى الملأ الأعلى فإنها في معراجها لتني تعبر بالشياطين الملعونين والملائكة الأبرار فإذا كانت في حياتها قد غلبت سيادة الشر بقمع الشهوات والزهد في المطامع فلا سلطان للشيطان عليها في معراجها إلى عليين وإذا خرجت من الدنيا وفيها شائبة من غواية الشيطان عالقة بها فتلك هي العلاقة التي يقنصها منها الشيطان ويعوقها بها من الصعود ويهبط بها إلى هوائه أو هويته حيث يشاء ويرى رستين كمن تقدموه واتوا بعده أن الشيطان عليم بالسحر، قادر على نشر الأوبئة والمداوات منها وأن الأوثان المعبوده شياطين لها هذا العلم وهذه القدرة وفي وسعها أن ترضي عبادها بقضاء المطامع وترهبهم بالخوف والمرض ولكنها قدرة محدودة تقصر عن عزيمة الإيمان إذا صدقت نية المؤمن عليها ولم يترك المؤمنون سدى في حربهم معها، لأنهم معانون عليها بكفارة السيد المسيح. وأعظم الأعلام في اللاهوت المسيحي بعد أغستين فيلسوف القرون الوسطى الثوم الأكوينين، الذي فلسف العقائد المسيحية على مثال لم يسبق إليه ولم ينحقه أحد بعده، ومحور فلسفته حرية الإرادة التي يملكها كل مخلوق عاقل، وأولهم الشيطان، لأنه كان في المنزلة العليا بين المخلوقات العلوية، وكان امتحانه من ثم أعصر من امتحان سواء وكانت قدرته كذلك على الثبات والنجاة أعظم من قدرات الآخرين فأذهلته العظمة عن كل شيء غير نفسه وطمح إلى مساواة الله في عظمته ومشاركته في وحدانيته وتبعه ممن هم على غراره فهو من عليائه وهو معه تابعه ويسمي الفيلسوف هؤلاء الشياطين جميعا بالكائنات العقلية أو الكائنات الذهنية تمييزا لها عن الكائنات الحيوانية المولدة من التراب ويقول إنها مسلطة على عقول البشر باستدراجها واستخراج غاية من طوط عليه من الصدق والمناعة وقد يحدث ذلك بإذن الله وقضائه وقد تكون ذرائعه الكبرى مستقرة في غرائز الإنسان ويكون الإنسان فيها عدوا لنفسه إذا غلب عليه هواه قبل أن يغلبه وسواس الشيطان ويجاري الفيلسوف من تقدموه في الاعتراف للشيطان بالقدرة على العجائب والأفنين التي تشبه المعجزات ولكنه يحد هذه القدرة حد العالم الفيلسوف الذي يرفض عقله التسليم بالعبث في نظام الطبيعة فلا خوارق على التحقيق في طاقة الشيطان ولا تعقل الخوارق إلا من عمل الإله وضع للعالم نظامه وأجره عليه وإنما يستطيع الشيطان إثارة المادة بعناصرها فيدمر بها من تراد له الفتنة ولا يتعدى هذه العوارض إلى تبديل جوهر المادة أو تبديل جوهر الروح وكل ما يصنعه الشيطان مما ينتبس على الناس بالمعجزات، فإنما هو خداع لحس الإنسان حتى يرى الأشياء على غير صورها، أو تبديل لأشكال تلك الأشياء لا ينفذ إلى الصميم. ولعل القديس ثوم الأكويني قد قال كلمة اللهوت الأخيرة في هذا الموضع، فلم يحدث بعده رأي غير هذا الرأي في تصوير الشيطان، أو تصوير قدرته على بني الإنسان، ويأتي أكبر الأعلام بعده في اللاهوت المسيحي على تجاه غير هذا الاتجاه. ولكنه لا يغير شيئا من وصف الشيطان كما يغير الشيء الكثير من وصف الذين استهواهم الشيطان في رأيه بين رجال الدين ورجال الدنيا جاء مارتن لوثر في أواخر القرن الخامس عشر وعاش إلى ما بعد منتصف القرن السادس عشر ولم يتغير بين عصر الأكويني وعصره معتقد واحد من المعتقدات التي كانت شائعة عن الطبيعة الشيطانية فكان لوثر يؤمن بوجود السحرة وممايعتهم سرا أو علانية لأرواح الشر وزمرة الشيطان وكان يؤمن بقدرتهم على تسخير الأوبئة والآفات واستحقاق السحرة قضاء الموت الأبدي إذا ثبتت عليهم ممالأة الشيطان على المؤمنين الأبرياء وتمتلئ أحاديث المائدة التي نقلت عنه بما كان يرويه لجلسائه من قصص الشياطين السحرة في زمانه وقبل زمانه ومنها أن رجلا من المؤمنين بصق على الشيطان فلا باب الفرار وأن رجلا آخر لقيه فكسر له قرن من قرونه. وحاول ذلك رجل آخر دونه في الإيمان فبطش به الشيطان ونصيحة لوثر للمؤمنين أن الشيطان سخرية فضحكوا منه ولا تهابوه ومما تحدث به في مجالسه قصة عن الامبراطور فريدري الذي كان يصادق علماء الغرب ويطلع على علومهم ويتهم بالزيغ والكفر لاشتغاله بالمحرمات من العلوم والصناعات وخلاصة هذه القصة أن الإمبراطور دعا إلى مائدته ساحرا مشهورا وأراد أن يناجزه في القدرة فجعل له في يديه مخالبة كمخالب الرقاف الأسطورية ذات الأجنحة والقوائم والأنياب فخجل الساحر ولم يمد يديه إلى الطرام وإنهم لعلى المائدة إذا بصيحة من الطريق تزعج الإمبراطور فينهض إلى النافذة ليطل عليها فيغنم الساحر فرصته السانحة ويجعل للإمبراطور قرونا على رأسه كقرون الأيائل فلا يستطيع أن يرتد برأسه على النافذة وعليه تلك القرون. وعلى جدار من جدران قلعة وورت مداد سائح بقيت آثاره. وعلم الزوار مما يرويه حراس القلعة نقلا عن المعاصرين أنه من مداد الدوات التي القاها لوثر على الشيطان لين تراء له ليصده عن دعوته، ويكفه عن هجماته على أحبار زمانه. ولم يبرح لوثر طوال أيامه إلى آخر حياته، ينادي بأنه في حرب مع الشياطين ويحسب القائمين بالسلطان في الأرض باسم الدين نورا على ملكوت السماء ثم انقضت القرون الوسطى وتقدمت النهضة العلمية تصطدمت في كل وجهة تتجه إليها بالكلام في الشيطانيات أو علم الديمينولوجي كما عرف في الزمن الأخير كانت النهضة العلمية تصطدم بهذا البحر خاصة لأنه كان يدور على السحر والسحرة ومخالفة المعرفة الدنيوية لشياطين عداء الله وأعداء الدين وكانت مجالس التفتيش تعمل عملها في مطاردة السحرة أو المتهمين بالسحر لأنهم ينظرون في الكتب التي لا يقرها اللهوتيون وانقسم الباحثون في الدينولوجي قسمين متنازعين قسم اللهوتيين وهمهم الأكبر أن يوفقوا بين النصوص الكتابية ومعارف الزمن الحديث وقسم العلماء التجريبيين وهمهم الأكبر أن يدفعوا عن أنفسهم ثهمة التحالف مع الشيطان ويشكك في وجود الشيطان أو يجزم بإمتاره لأنه لا يظهر لهم عيانا ولا يظهر لهم بالتجربة والبرهان غير أن اللغة التي تداولها الناس من قبل القرون الوسطى اتلقت من الدينولوجي تعبيرات مفهومة غير ملتبسة على أحد يتكلم بها أو يسمعها وجرت هذه التعبيرات على أنسنة المتدينين كما جرت على أنسنة المنكرين أو المتشككين في العقائد الدينية فلما كان الأثر يقول مثلاً عن الربى وبيوت التجارة والمصارفة في القرون الوسطى إنها مخترعات شيطانية وإن الشيطان هو الذي يدير تلك البيوت لحسابه لم يكن أحد يحمل كلامه على المجاز أو يشك في قصده إلى شيطان غير شيطان النصوص الدينية الذي يجوز أن يبدو للعيان أو يعمل مع أصحاب تلك البيوت في الخفاء ولكن المتدينين وغير المتدينين شهدوا بعد ذلك قيام الصناعة الكبرى وأجهزة البخار الضخمة توسموها بالشيطانية ونعتوها بالصناعه السوداء او بصناعه الظلام وهم ياخذون من هذه الكلمات معناها الذي لا يختلفون فيه ويفهمون منها ان تلك الصناعه خلو من الرحمه والعطف مظلمه من ظلام الفحم والدخان او ظلام الغشم والقسوه سواء نسبوها الى الشيطان او جعلوا الشيطان علما مفهوما على كل هذه المساوئ والنوم ويغلب على الظن ان سهوله التعبير المجازي على هذا النحو سولت لاناس في القرن التاسع عشر أن يقحم فوارق اللون والعنصر في أحاديث الديمينولوجي ويزعم كما زعم الدكتور كارت رايت أن الشيطان لم يتكلم في الجنة بلسان الحية بل كان كلامه بلسان زنجي أسود على مثال الشيطان الذي كان يصبغ بالسواد في صور القرون الوسطى وكأنما أراد كارت رايت أن يترقى بالفكرة درجة فوق الدرجة التي وصل إليها الأسقف آدم كلارك في على سفر التكوين سنة 1825 فجعل الحياة زنجياً بعد أن كانت في رأي كلارك فردا من فصيلة الأورانج أو تانج وفي هذه الآونة أو حواليها كان الرحالون يسيحون في أمريكا الجنوبية فيسمعون من أهلها البيض أن الزنجية هو البهيمة الكبرى التي ذكرت في كتاب الرؤية الإبكريخية ويتشكك الكثيرون منهم في نسبته إلى حام لأنهم لا ينسبونه إلى فصائل الآدميين يعود نقاد الاجتماع المحدثون إلى عقيدة الخطيئة وزلة آدم في الفردوس وهبوطه مغضوباً عليه إلى الأرض فيحاولون تفسيرها بأحوال الطبقات واختلاف هذه الأحوال بين عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقات الوسطى ومن هؤلاء النقاد جون فليكسنر الأمريكي الذي يقول في فصل كتبه عن الملك الفنان إن عقيدة القرون الوسطى أن الإنسان سيء بطبيعته من أثر الخطيئة المتأصلة فيه قد وافقت الميولة الأرسقراطية لأنها سوغت كبح الفرد والحد من حريته لأن طبقة الوسطى المناهبة باجتهادها لتستقبل الفرص السانحة لها أصرت على براءة الإنسان وأنه قدول كملكا وأفسدته النظم التي فرضها عليه الولوك وليس في المقارنة بين العقائد والأحوال الاجتماعية ما يرجح هذا التفسير أقل ترجيح لأن عقيدة سقوط آدم تشمل الإنسان الحاكم وتشمل الإنسان المحكوم وقد اقترنت بها عقيدة ملازمة لها أشد قسوة على الحاكمين من كل عقيدة شاعت في العصور الحديثة وتلك هي عقيدة السيادة الشيطانية على الأرض وأن سادت هذا العالم شياطين أو حلفاء للشياطين. ولم تقرر المسيحية دعوة كما قررت هذه الدعوة التي تفرق بها كل التفرقة بين مملكة العالم وملكوت السماء أو ملكوت الله فكاد المسيحية كلها أن تكون مجموعة في هذه الدعوة قبل غيرها من دعواتها الأصيلة وقد كان حتما نزاما أن تجتهد المسيحية اجتهادها كله في الكاملة بين مملكة الأرض وملكوت الله الذي بشر به السيد المسيح كان ذلك حتما لزاما لأنها نقلت رسالة المسيح المخلص من إقامة العروش على الأرض أو تجديد ملك داود إلى إقامة الملكوت الإلهي في السماء وكان ذلك حتما لزاما لأنها جاءت بالعزائل المحرومين من سيادة الأرض والمبتلين بطغنان سادتها فهم في حمى الله صاحب الملكوت الأعلى إذ يكون أصحاب السيادة والطغيان في حمى الشيطان وفي هوية الأرض وما وراء من هوية الجحيم أوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات أوبى للحزانة لأنهم يتعزون أوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض أوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون أوبى للرحماء لأنهم يرحمون أوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله أوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون مبان المطمودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات فرسالة المسيحية في جانب الإنسان المغلوب وسيادة العالم هي ثمرة الخطيئة التي باء بها الغالبون ولم يتسم الشيطان بوسم السيادة على العالم تعظيما له بل تهوينا من شأن العالم وتحقيرا لغنائمه ومطامعه وشهوته ولم يكن أيسر على طالب الحرية الفردية في الحضارة الحديثة لأن يقول إنه هدم سيادة الشيطان إنه غلب الخطيئة في معقلها وكفر عن جرائرها بالثورة على أصحاب السيادة الشيطانية. وعلى هذا الفهم يبغي أن تفهم رسالة المسيحية التي بشرت بملكوت الله وجعلت هذه البشارة مطارنة للنعي على سيادة الشيطانية والإزرائي بها. فكل تعظيم لسيادة الشيطان فهو في لبابه تهوين للعالم الذي يسوده. وتقديس للملكوت الإلهي الذي يرجوه المساكين والحزانة والودعاء والمطرودون. من أجل البر وصانع السلام أما رسالة المسيحية في تغيير طبيعة الشيطان نفسه فهي تفرقة أخرى لا تقل في قوة مغزاها عن تلك التفرقة بين مملكة هذا العالم ومملكة السماء لقد كان الضرر والشر مترادفين في الديانة العبرية أو كالمترادفين فالمسيحية هي التي فرقت بين الضرر الذي هو نقيض السلامة والأمان والمنفعة وبين الشر الذي هو نقيض الخير والفضيلة والصلاح فذلك ضرر مرتبط بالديانة، وهذا شر مرتبط بالمرؤة والتقوى. إن المسيحية هي التي فرقت بين مثال الضرر في الحياة الحيوانية، ومثال الشر في الروح الخبيث الذي ينفث سمومه في القلب، ولا يضير الإنسان إلا حيث يضار حقاً لأشرف خصال الإنسان، وكلمة عابرة تقال في ذيل هذا الفصل عن رسالة المسيحية التي جاءت بها للتعريف بمعاني الشيطان، إن الكنيسة الرومانية إذا رفعت أحدا إلى منزلة القديسين، لم تفعل ذلك قبل التحقيق من براءته من العيوب التي تنتفي معها القداسة وتعهد في هذه الحالة إلى وكيل للخصومة عليم بكل ما يقال عنه لانتقاصه بالحق أو بالباطل ووكيل الخصومة هذا يسمى بالمحام الشيطاني أو ديابولي أدفوكاتوس تشبيها لعمله بعمل الشيطان في إنكار فضائل أيوب أمام الله وآية جديدة على عمل الشيطان في امتحان الخير وأنه دور لازم في تقرير كل قداسة يخلقه الناس مختارين ولا يصح من أجل هذا أن قال إنه وهم من اختراع الخيال الإسلام دور الشيطان في الديانات الكتابية الثلاث مختلف واختلافه بينها جوهري يدخل في كيان كل ديانة منها وترتبط به مقاييسها للخير والشر والتبعات والعقاب فهو في الديانة العبرية دور عامل مستغنى عنه لأنه شبيه بغيره، وهو في الديانة المسيحية، دور عامل فعال لا ينفصل من ختمة الوجود كله، وهو في الديانة الإسلامية، دور عامل فضولي مرضول يختلس ويروغ ويخضر فريسته بالنية الخفية والعمل المكشوف. على مسرح الخلق دور الشيطان في الديانة العبرية دور النكرة الذي ينوب عنه كل نكرة مثله. إذ ليس بين الشيطان والملك طريق مفترق ولا عمل منقسم وليس بين الإله الذي يعبدونه والإله الذي يعبده سواهم خلاف في الرضا والغضب ولا في النعمة والنقمه غير الخلاف بين المبراء في السلطان أما المسيحية فدوره فيها على مسرح الخليقة دور الشرير في قصة الخلق كله إذ كان قوام الخليقة سجالا بين الخطيئة والكفارة أو الغفران فلولا غواية الشيطان لم يسقط آدم ولولا سقوط آدم، لم تكن به ولا بذريته حاجة إلى الخلاص من طريق انفداءه. وليس في الإسلام ذنب يرثه أحد من أبيه، أو يورثه لبنيه. فغوايه الشيطان لا تخلق الخطيئة ولا تعفي منها. وشوكة الشيطان لا تحمي أحد ولا هو يسخرها لحماية أحد. وحدود التبعات واضحة حيث يعمل الشيطان وحيث لا يعمل. فهو لا يحمل عن شريك من شركائه، تبعة عزر من أوزاره. ولا يدار حمق الغافل الذي ينقاد إليه وفي القرآن الكريم يحمل آدم وحواء تبعة الخطيئة على عملهما بغواية الشيطان قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكلما ذكرت في القرآن الكريم غواية إبليس ذكر معها أنهما ما كان له عليهم من سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولذلك تقول الشياطين لمن يرجى إليها بذنبه وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء أتانوا بشركائهم كافرين ولا ينفع من ضل ان يعتذر من ضلالته بوسواس الشيطان فإن الشيطان ينكره ويبرأ منه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك إني اخاف الله رب العالمين وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم وليس شياطين الجن باقدر على الغوايه من شياطين الانس فان الشيطانه هي عداوه الحق حيث كانت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فليس لشياطين من الجن علم الغيب ولا علم السحر إلا أنه خداع للحس وفتنة للنفس تخيل إلى المخدوع ما ليست له حقيقة قائمة في غير وهم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا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 وإنما المسحور كالمخبور مخدوع الحواس لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولا يفلح الساحرون وقد ورد في القرآن ذكر الجن الذين يعملون للإنسان بإذن الله ومنهم جنود سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجتان كالجواب وقدور راسيات. وفيه ذكر الجن التي تؤمن بالدين وتصدق بالكتب. وذكر الجن التي تسترق السمع من السماء. وذكر الجن التي تقارن الإنس. وذكر الجن والعفريت الذي تقوى له المسافة. وتنقاد له المصعد. ولكنه لم يذكر لها في مجال التكليف عملا قط يسقط عن الإنسان تبعته. أو يجعل لها سلطانا عليه بغير مشيئته ولا يستعاد فيه من شر يأتي به الجن إلا وهو كذلك من الشرور البشرية أو من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وعلى هذه الصفة تروى تبعات الخطيئة حيث رويت في قصة آدم وما بعدها من قصص الأولين. وقد رويت قصة آدم في مواضع متفرقة من القرآن الكريم. ورويت توبته من عمله أو قوله في بعض هذه المواضع. وهي جميعا مآل التكليف الذي يفرض على الإنسان. يسأل عن خطيئته وإن وسوس له الشيطان وتحسب له توبته وإن كانت به داية الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين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 فأما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون وجاء في صورة الحجر حيث يفاضل إبليس بين خلقته وخلقة آدم والجان ما من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقد تساءل المعقبون على قصة آدم من الشراح الغربيين عن معنى الشجرة التي أكل منها آدم في الدين الإسلامي وقال بعضهم إن القرآن تركنا في حيرة من أمرها له الشجرة لا معناها وماذا جناه آدم وحواء من جراء الاقتراب منها وأكل ثمراتها وليس في الأمر ما يدعو إلى التساؤل ولا في الحيرة، لولا أن هؤلاء الشراح وضعوها في أذهانهم معناً معلوما وأرادوا أن يجدوه في القرآن، فلم يجده كما أرادوه. إذ لا يخفى على الناظر في القصة أن ثمرات هذه الشجرة هي ثمرات التكليف بجميع لوازمه ونتائجه، وما كان الفارق بين آدم قبل الأكل منها وبعد الأكل منها، إلا الفارق بين الحياة في دعة وبراءة، والحياة المكلفة التي لا تخلو من المشقة والشقاق والامتحان بالفتنة ومعالجة النقائص والعيوب كلما تكررت القصة في الآيات القرآنية كان في تكرارها تثبيت لهذا المعنى على وجه من وجوهه المتعددة ويبدو ذلك جليا من المقابلة بين ما تقدم وما جاء عن هذه القصة في سوره العراف وذاك حيث يذكر التصوير بعد الخلق او إعطاء الصورة بعد إعطاء الوجود ثم تمضي القصة على ما يلي. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته ملكين قال فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراط المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فنخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن تمام التوكيد لحدود التكليف في هذه القصة أن خطاب آدم به لا يغني عن خطاب بنيه وأعقابه. فهو مكلف وهم مكلفون. وخطياته لا تلزمهم وتوبته لا تغني عنهم. ومولدهم منه يخرجهم على سنة الأحياء المولدين. حيث يحيون وحيث يفتحون ويموتون ويميل الشراح الغربيون إلى النقد لما وجدوا له ندحة في قصص القرآن ونسيما هذه القصة وآخر من وقفنا على نقد له من هذا القبيل بابين الإيطالي صاحب كتاب الشيطان فإنه يستغرب أن يؤمر إبليس بالسجود لآدم مع غلو القرآن في تحريم الشرق وتنزيه الوحدانية الإلهية ولكن المطلعين من الشراح الغربيين على اللها يفهمون معنى السجود هنا ولا يخرجون به عن معنى التحيه والإكبار. ومن من يفعل ذلك لأنهم يريد أن يرجع بعقائب الإسلام. أصول الإسرائيلية كما فعلت هوري في كتابه عن أسس الإسلام من التراث اليهودي. ولم يكن في التراث اليهودي ذكر لغير الحياة في هذا المقام. وهو فارق شاسع تقوم عليه الفوارق الشاسعة جميعاً لتفرقة بين الضرر والشر أو بين الشر الحيواني والشر الأخلاقي كما قدمنا. وقليل من النقاد الدينيين في الغرب من يفطن للخصة الإسلامية الأخرى التي تتمثل في قصة آدم مع المنعكة والجان فإن الغالب عليهم أن يتكلموا عن زلة آدم فيسموها سقوطا ويرتب عليها ما يترتب على السقوط الملازم لطبيعة الكون، وليس في القرآن أثر قط للسقوط بهذا المعنى بحق كائن من الكائنات العلوية أو الأرضية فليس فيه شيء عن سقوط الإنسان وإنما هو انتقال من حال إلى حال أو من عهد البراءة والدعاء إلى عهد التكليف والكلفة. وليس فيه شيء عن سقوط الملائكة وانحدارهم من طبيعة العليا إلى طبيعة رولها من طبائع الشيطان. وقصة الملكين هاروت ومروت تاصل بينما يعزى إلى الملك ويعزى إلى الشيطان من ضروب السحر المباح أو السحر الخرام. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فالملك الذي يعرف السحر لا يخدع به أحد ولا يعلم من يريد أن يتعلم إلا أن يصعه على حقيقته وليس الخداع ولا الإضرار بالعلم من طبيعة الملك بل من طبيعة الشيطان هذه القصة بعينها قصة هاروت وماروت يطول فيها الجدل بين اللاهوتيين الباحثين عن أصولها لأن شراحة من المود من اليهود يعتسفون الأقوال والشواهد لردها إلى المصادر الإسرائيلية وكثير من الشراح اليهود أنفسهم وغير اليهود ينفون العلاقة بينها وبين تلك المصادر فمن الذين ردوها إلى المصادر الإسرائيلية من يرى أن الملكين هباء اريوخ وماريوخ الموكلان بحراسة كتاب ادريس ويستند صاحب كتاب أساطير اليهود إلى مراجع كثيرة لتصحيح هذا الخطأ وترجيح مصدرها الفارسي ويزعم جايغر أنهما الملكان شمهازي وعزازيل أن لذانها إلى الأرض في عهد نوح فتزوجا من بنات الناس ووجدا أنهن حسنات كما جاء في سفر التكوين ويعتمد جورج سيل مترجم القرآن على تحقيقات هايد لتصحيح هذا الخطأ ورجوع بها إلى أصل بابلي كما جاء في القصة الفرآنية وكان الخلاف على هذه القصة أن يعدل الخلاف على قصة آدم وتعليمه الأسماء ومخالفته أمر ربه بغواية الشيطان. وهي القصة التي يحسبها بعضهم من الأخبار التلمودية. ويقول إبشتين وحرمقوم أن التلمود اقتبسها مباشرة من المراجع الإسلامية وبطريق غير مباشر من المراجع المسيحية. غير أن هذه المناقشات جميعاً يعتورها النقص الشامل لتحقيقات النصوصيين والحرفيين أجمعين. وهو الوقوف عند النص أو عند الحرف وإغفال الجوهر الذي من أجله استحقت القصة أن تكون موضع اهتمام ومناقشة في مباحث المقارنة بين العقائد والديانات فليست المسألة في هذه القصص مسألة أسماء ومواقع ولكنها مسألة القيم الروحية التي ترتبط بها وتتغير مع الزمن حسب تفسيراتها ولو بقيت بنصها وحرفها في روايات المتعاقبة وجوهر المسألة كله في القصة التي نحن بصددها أن القرآن الكريم لم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخريفة من رتبة إلى رتبة دونها، ولم يذكر قط شيئاً عن سقوط الخطيئة الدائمة، وسقوط الخطيئة التي يدان فيها الإنسان بغير عمله. إذ العقيدتان كلتاهما غريبتان عن روح الدين الإسلامي كل الغرابة، ولا يعرف الإسلام إرادة معاندة في الكون لإرادة الله، يكون من أثرها أن تنازعه الأرواح، وتشاركه في المشيئة، وتضع في الكون أصلاً من أصول الشر. وتسقط الخلائق التي ارتفعت سوية بمشيئة الخالق فقد جاء الإسلام بهذه الخطوة العظمى في أطوار الأديان فقرر في مسألة الخير والشر والحساب والثواب صح العقائد التي يدين بها ضمير الإنسان وقوام ذلك عقيدتان أولهما وحدة الإرادة الإلهية في الكون والثانية منازمة التبعة لعمل العامل دون وسطة أخرى بين العامل وبين ضميره وربه فليست الخطيئة في الإسلام اصلا كونيا يعاند الإرادة الإلهية بإرادة مثلها او مقاسمة لها في اقطار الوجود العليا والسفلى، ولكنها اختلاس وخلل وتقصير وله علاجه من عمل العامل نفسه بالتوبه والهداية بالتكفير والجزاء ولما كانت فضيلة آدم على الملائكة والجن أنه تعلم الأسماء التي لم يتعلمها كانت هدايته إلى التوبة كذلك بكلمات من المعرفة الإلهية ولم تكن بشيء غير عمله وقوله فإذا فئمت العقيدة الإسلامية على هذا الوجه فهذه هي القيمة الروحية التي تجري المقارنة والموازنة عليها كائنا كان. القول في تشابه الأسماء والقصص وتوافق المراجع والأسانيد وما من دين قط خلا من الأسماء والقصص التي سبقته إليها الأديان المتقدمة عليه في تاريخ دعوتها وليس أكثر من الأسماء البابلية والفارسية في كتب العهد القديم وكتب التلمود وليس أكثر من هذه جميعاً في مسألة واحدة قبل كل مسألة يتناولها الإيمان وتلك هي مسألة الخير والشر والتبعة والجزاء ولا خلاف مع فهم هذه المسألة على فضل الإسلام في هذه السبيل إن الأديان الكتابية لم تتعاقب عبثاً ولم تأتي المقدمات فيها بغير نتائجها فالأبريون تلقوا ديانتهم وهم على حالهم من الوتنية فلبثوا زمنا يخلطون بين فواصل الخير والشر وفواصل المنفعه والضرر ولبثوا زمنا أطول من ذلك يخلطون بين الوحدانية في الوجود كله وبين الوحدانية التي تميزهم بإله لا يقبل المشاركة من الأرباب الأخرى لأنهم شركاء المنافسة والمناظرة بغير حق وبغير قدر. ثم جاءت المسيحية ففصلت بين الخير والشر بفاصل كبير وحققت معنى الخير الروحاني الذي ينفصل من معنى المنفعة والسلامه وبعدت بين العالمين وتركتهما من بعدها كأنهما دولتان تتقابلان هذه في السماوات وهذه في الأرضين وتكاد الأرضية منهما تبسط يدها إلى حوزة الأخرى، وتأخذ منها إلى حوزتها معقلا يسترد ويستعاد ولا يملك الإنسان فيه حيلة أمام الإله وأمام الشيطان وإنما يجيء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب بعمل الإله ثم جاء الاسلام فبسط على الوجود كله وحده لا مثنويه فيها على وجه من الوجود ومنح الاراده الانسانيه حقها وتبعتها وجعلها ظالمه لنفسها اذا سمحت للشيطان ان يظلمها فانما هو خداع وضار وانما هما طريقان بينال لا يخدع عنهما سوى الماخوذ او المسحوذ الا ان يؤثر الضلاله على الهدى ويصر على ضلالته بين دواع التوبه والندم هذه الديانات لم تتعاق بعبثاً، ولم يكن لها في أطوارها سبيل أقوم من هذا السبيل، ولو نظرنا إليها فرضاً وتقديراً، ولم ننظر إلى وقائع التاريخ. وكان ما تقدم إنما يتبين لنا من العقائد الإسلامية كما نتلقاها من القرآن الكريم، وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون، ولعله لا ينصف العقائد الإسلامية شيء كما ينصفها في هذا المقام، أن نرجع إلى المسيئين فنراهم جميعاً قد أساءوا فهم كتابهم لأنهم فسروه بالإسرائيليات والتلموديات وحسبوها سنداً محققاً عند أصحابها الأولين وما كانت عندهم غير أحاديثاً يتلقفونها ممن تقدمهم لأنهم لم يفهموا كتبهم فلتنسوا فهمها بمعونة من تلك الأحاديث وليس من عملنا هنا أن نستقصي أقوال المفسرين في شؤون الغيب ولكننا نلخصها إجمالاً فيما نحن بصدده من طبيعة الشيطان وطبيعة الخلائق العلوية كالملائكه والأرواح. فضعف الأقوال أن الملائكة والجن تشملهم كلمة الاجتنان بمعناها اللغوي الذي يفيد معنى الخفاء. وارجحها القول الذي أخذ به الفيلسوف الرازي في تفسيره حيث يقول لما ثبت أن ابليس كان من الجن وجب الا يكون من الملائكة في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء هياف كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن وهذه الآية صريحة في الفرق بين الجن والملائكة ولا حاجة بنا إلى إسهاب أو إيجاز في نقل أحديثهم عن الجن وأسمائها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو لا يأكله فهو على مغوه وخطره ليس له مساس بما نعنيه في هذا السياء